س الله وش الد الصور ص الله عليه وعلى صح وس سل ت بعد هذا صحيب مسلم الرحم اللهعا مع في طلب صورة الشعبين وآية الكرسين قال إمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد المكنا وهو أمام موسى العنس الزمن قال حدثنا معاد المشاب قال حدثني أبي قال عن عن سالم ابن أبي او او قال يقول هذا العذاب الذي على ابن الزهراء النبي عليه الصلاه والسلام قال مضحضا عشر ايات من اول سوره الكهف عصم من الذلزال مؤمن الغرس الله هو المقم من أحاديث وحروص نبينا عليه الصلاة والسلام في البعشر آيات من أول سورة الكافرين تعصيهم من قبل الدرجال التي لها عظيمنا حضروا بنا عليه الصلاة والسلام أشدني ما حضر ما من قبل الدرجال إلا وحضروا منه الدرجال إلا أجل نبينا عليه الصلاة والسلام أبدا فيه وأعاده وكرر وأجمل وقصر فيه صلو الفرع وستهد فبما أحدش من الشخص هذه الجدة العظيمة حفظ عشر آيات من أول سورة الجامعة في بعض روايات حفظ عشر آيات من أول سورة الجامعة ولكن الأصحف والاصول في الروايات الحفظ الاصيل قول من صور دين الجناب تقول محمد بن سلمة وقوله الشريف قال حدثنا محمد بن سعد قال حدثنا شعبه عاصر حدثنا ذو الرهف وقال عبد الرحمن بن مهدي وهو سعيد حدثنا همام جميعا على القدر و أمام و أم يحيى العوضي لهذا الإسلام قال من آخر تهديد قال أمام من أول تهديد و أكثر من على أن العشر آيات هي من أول صورة تهديد كما قال الإسلام وأيضا يفترض و يفتحصن من سنة من إستعادات الأربع في آخر الصلاة كالنبي عليه الصلاة والسلام يستعيد كلنا بآخر الصلاة من أعضابين ومن ثنتين من أعضاب الجهنم ومن أعضاب القبر ومن ثنة المحيا والمماء ومن ثنة مساة الدجال النوضى بعد هذا يوشق وحرير وجبير أن تحصن ثنة الدجال كذلك يحصن بذلك الدجال بالعلم الشرعي فإن الرجل الذي لا علم له في أحوال الدجال يجب أن يقع في هدته وفي شبابه وفي كمائنه التي ينصبها والذي يسهر له بقدر الله عز وجل فتنة للناس فتنة للناس كذلك ما يحتضر به في التجاز سوق مكه والمدينه لان التجازه يكون مكه والمدينه الى ذلك من الفحوص الوافده في كتاب الله وصنه الوصول على سيدنا محمد عليهم الصلاه والسلام عبروا بيا الفتنه التجاره فانه ما توجد بدنه اشد التجاره طرح هذا لوطره النبي سيدنا صلى ابن عبدالعلى عن الجوائرين عن أبي السريف العبدالله برباح الأصاري عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي النبت أتدري أي آية وإذا بالله معك أعظم وكان أبي رضي الله عنه من, من حفظ القرآن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أفضل الصحابة للقرآن النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا المنزل يبنى في هذه الدنيا تدري أي آية مهدى بالله معك أعظم قال الله ورسوله أعلم قال يا أبا المنزل تدري أي آية مهدى بالله معك أعظم قال قد الله لا إله إلا هو الحي الضيوم في الصدقين وقال والله يأني نكع العلم أم المذنف هني أن نكع العلم حيث في الجواب على السؤال وحريباً بالآية أن تكون أعظم آيتي عن قرآن ويأتي من أولها إلى آخرها على أسماء الله والصفاء وبيان سعة من الدباء وسعة علم وعظم سلطانه سبحانه وتعالى وتمامي مشياته عز وجل فلم تتكلم على حكم من أحكام الحلال والحرام أو حكم الجنة والنار ولا إنما تكلمت من أول أجل على أسماء الله والصفاء فمن ولا كانت أعظم وكانت حرزا يحترز بالشخص إذا خشية من الشياطين كذلك ما في ليلة لا زال من الله عليه الحبر ولا كومه الشيطان ولا كومه الشيطان هذه آية الكرسين آية العظيمة التي أعلمه آية بكتاب الله عزيزي وسبق معنا سؤال هل كلام الله يتفاضل منه أو لا يتفاضل إذا نظرنا في اعتبار المعالم وما يتأثر بشخص في رأتي وتذكر لا شكرا أن كلام الله يتفاضل هذا الاعتبار هناك بعض الأيات التي رأتها تتأثر ويرق القلبه وتفكي وبعض الآيال ليس كذلك باختلاف المعالج اختلاف ما تحتمل من معالج وما يتأثر بشخص التدور أما باعتبار أنه جميع كلام الله فلا تفضل لا تفضل باعتبار أن الجميع ما بين التفضل هو كلام الله وعلم كلام ده جميع روحه ومعاليه لا تفاضل اعتبار أن الكلام صفة الصفة إذا عز وجل. فلا تفاضل اعتبار المعالم والثواف فلا تتفاضل فتطرع كل كله الله أحد كأنك قررت كله القرآن ترعت القرآن وأجراً لو قررت كله الله أحد ثلاث مرات وثبت كأنك قررت القرآن كله جميعاً لأن هناك آيات وصور تطفار لأعتبار المعلم لأعتبار ما يتأثر بالشخص لأعتبار التوارد والجزاء أما بأعتبار الصفة فصفة الكلام لله عز وجل لا تطفار قال فضربا بالصدري وقال الله في الجواز من غير الطلاق لتأكيد ما يريد أن يتكلم به وتأكيد ما يريد تأكيده وإلا لم يطلب النبي عليه الصلاة والسلام أن يحدث ولكنه حلف صلى الله عليه وسلم امتدال جنة فوالله يهلك العلم أبل من ذلك وفيه ان تمنح الصاحب لان الدنيا فيها شيء من الذل والاحترام والتقير كم حديث انطرحناه ورحت يلا وايضا صوره طيبا طيبا طيبا ليس تغير كم حديث ده حديث ضمان ان يكون حديث ولو حديث رسول الله هو ده هو ده صلى الله عليه وسلم الحديث ده في العشر ايام الاول صوره في داخلهم من الدجال خارطوا بعض الايات الاول سوره الفاتح فيه واعصموا من الدجال اعن الله يا رب الشيخ دهني حديث ولي بتاع بفضل الصوره دي الكرسي بفضل سميت بدايه الكرسي يا فضنا الله في كلمه الكرسي ده هو واسع عرشه لا <تصفيق> يحيط به شيء السماوات والارض ولا يعجزه حفظ الجميل الكرسي عليه عرش ولا هذا المكان الذي الله لوضعه لجميع لوضعه لجميع بين الناس ينقص الكرسي عن بان يقول فرد الأثير يسمى الدواء ومنهم من قال مصير والعاصر ومنهم مطالب كرسي هو العلم وسع كرسي وسع المهر ومنهم مطالب كرسي والعاصر أخر مطالب كرسي هو أن ترك الأشجين للأثير التاسع أخر أي كرسي العلم والصحيح ما جاء عن عدل العباس في تفسير كرسي وموضع القدمين موضع القدمين الملطاطي للعرش والعرش سبيل المليك معنا إذن الكرسي السماوات والأراضي في الكرسي تحق ملطاطي في أرض خلال. والفرسي في العرش كحلقة ملتابن في أرض هلال. والله سبحانه وتعالى أكبر وعلى الجل وظهر طيب قال الرعاية نظيفة إذا طرح السؤال على الأصحاب والكلامير ليعرف ما عندهم من علمه ومعرفتهم ويقرأ ما مستواهم وقد كان نبي عليه الصلاة يطرح أسئلة والمسائد على أصحابهم في مواضع شكامة من هذا الموضع وفي فضل ماذا فضل من كعب رضي الضرب ألبام الخامس والأربع وإنه باب فضل طباءة كل هو الله أحد من صورة الإخلاص قالوا حدثني زهير بن هار ومحمد بن بشار ونضاف قال زهير حدثنا يحيى بن سايدة عن شعب عن قتاب عن سلم بن أبي جعب عن معدال بن طلح عن أبي طرداء ومن طرداء مشروع في تنيا واسمه عويم وهيه للدعام والضرداء لينتوب وله زوجتان أم الصغرى وأم الكبرى وتخرج على يبيه قراء الشام لأن هذا الضرداء سكن الشام سكن الدمشق وتخرج على يبيه قراء الشام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايع يسو احدك ان يطرا فيه نيل ثلث القران قال وكيف يطرا ثلث القران قال قل هو الله احد تعادل ثلث لا جزاء جزاء وان لا إجزاء يعني لو أن رجل قبل الصلاة يصد بالناس فقال من أقرأ البلحة وسأقرأ أقول الله عنك الرقع ثلاث مرات هاي يجزي عنه يجزي فالرقع الثالية قال سأقرأ أقول الله عنه ثلاث مرات فيقر فيها البلحة فالرقع الثالثا ف... رقع, رقع, رقع الثالثا قلو الله حتى لا أخبر الله إذا قلو الله حتى عبد المثورة القرآن جواب وجزان لا صحة وإيجزاء لا صحة وإيجزاء قال وحددنا إصحاب ابن اردب وراهيم قال أكبرنا محمد بن مكة قال حددنا إصحاب ابن أبي عضو محمد قالوا حددنا أبو مكة ابن أبي أبو الله محمد صاحب المصنف قال حددنا عفا المسلم الصفاق قال حددنا أبن عطاق أبن بن يزيد جميعا عن قتادة من قتادة قتادة من الدعام السنوسي أبو الحطاق في هذا آل الإسلام وفي حديثه من قول النبي عليه الصلاة والسلام قال إِنَّ اللَّهَ جَسَّ القرآن لثلاثة أجزاء فجعل كل واحد جزءاً من أجزاء القرآن لأنك عند سطرات القرآن وجدت جزءاً في الحلال والحرام والأحكام وجزءاً في القصص طيب وجزءاً في التوحيد إذاً يصير كما قال بعض الليل ثلاثة أجزاء والتوحيد ثلث القرآن قال وَحَدَّدَنِي مُحَمَّدِ بِنْ حَاسِمِ وَيَعْفُوبُ بِنْ إِبْرَاهِيمِ جميعاً قال ابن حاسم عددنا يحمد سعيد قال عددنا يزيدك الكيسان قال عددنا أبو حازم عن أبي وغير من أبو حاسم عن أبي وغير؟ سلمان أشجعي سلمان أشجعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن فحشد من حشد ثم خرج النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أقول الله أحمد ثم دخل دخل بينا رجع حجرتهم بي قال فقال بعضنا البعض إني أرى هذا حضر جاءه من السماء فذاك الذي أدخل ثم قلت الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم كنك القرآن ألا إنا تعذيكم كنك القرآن قلوا الله سورة الإخلاص السورة العظيمة التي أدخل الله عز وجل رجل من الجنة حبه إياه كان ابو محمد النبي عليه الصلاه يكررها في صلاه الصلاه اذا قام يصلي بهم يكررها في صلواته بعد الفاتحه فاحضر النبي عليه الصلاه والسلام بذلك فقال اني احبها لما فيها اسم الله الرحمن قال إن الله عز وجل تدخلت لنا بحب كثير بحب لا يضمد لا أعلم نعم العلماء قالوا بالمسألة احتمالنا إما أنه بكل أصلاف بعد الفاتحة ثم يختم الله وهذا هو الرجل النبي تدل عليه رواية لأنه كان يتعلم من أثر ما فدل على أنه كان يقرأ بعد المدى قال وحدثنا رواصم ابن عبدالعب قال حدثنا عن الفضائي. محمد عن محمد عن مشير عن إسماعيل عن أبي حاسم عن أبي غيره قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أقرأوا عليكم ثلثوا الله أحده الله صمد حتى ختمها قال حدثنا أحمد ابن عبد الرحمن قال حدثنا عبد عبدالله الله قال حتى تنعمر للحاد عن سعيد بن بيلان أن أب الرجال محمد بن عبد الرحمن عندته وعند أمي عموة ان عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعطى رجلنا على سرية وكان يترعوا لأصحابه في صلاطهم فيخدموا ككل في وضوعا فلنفع رجعوا ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه أي شيء ذلك فسألوه فقال لأنها أصدق الرحمن فأنا وحفظ أقرأ بيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يكون وحديث مرتفق عليه فقال الله أخذ ذكرات المعودتين فرحددها أبو تيمة بن سعيد أبو رجاء بن عبدالله أرهدتنا الجريب وابن عبدالعبد الضبي عن بيان عن طيس بن أبي حاذب عن عبدة بن عالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم ترى ألم ترى آيات الأنزلة الليلة لم يرى مثهن قدر قل أعوذ رب الخلطي وقل أعوذ رب الناس إذن من الكروز القرآنية لتحرض من الشخص فتحصلوا بها وما يستعادوا بها على فك السحر النبي عليه الصلاة والسلام من طبن نبيل العصر اليهود ولما جاء جبريل وميكاين نزل البيتين السورة الكريمة وقرأها جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام قرأ تلك السورتين أتيوا السورتين فبري النبي عليه الصلاة والسلام وقام لأنها نشطة بالعقال لتحصل الشخص فيه صباحا ونساء وترأوهما في أفكار وتعويض قالوا حدث لي محمد بن عبدالله بن قالوا حدث لي أبي قالوا حدث لي إسماعيل عن قيس قيس بن أبي حازم الملائف عن عقبة بن عامر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل وأنزلت علي آيات لم يرى مثل المعامل ببين يعني لم يره إيهن في التعود والمحصن وصحارز من الشروط ومن الشياطين ومن السهر والشعودة وما إلى ذلك قالوا حتى تناوى ومنطلبنا بشيء وكان يريه عليه الصلاة والسلام يقرأ عندما يريد النوم بهن ويقرأ بصورة الاسبار وينفد في كثفيه ويمسح كفين وجهه ومستطمره من جسده عليه الصلاة والسلام كل ليلة يفعل ذلك قبل أن ينام قالوا حدثناه أبو بطر ما بشيء قال حدثنا رفيعا قالوا حدثنا محمد بن راق قال حدثنا أبو سامة كلاهما عن إسماعيل في هذا الإسلام وفي رواية أبي سامة عن عبة من عامر الجؤلي وكان من رفعاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم باب فضل من يقوم بالقرآن ويعظمه وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها كم بابا نرى بنا تذكرون لنا هذا مبقص هنا في كهف الكرسي هذا باب ثاني فقد الله عز وجل لا حصل الله المبتدئ به في نصر الله فضل فضل المعوذ الذين طيب ذا فضل من يقرأ القران ويعلمه فضل من تعلم حكمته من فقه او غيره وعمل يروى عنه ان طرحت مثل او قلت لا بشيء عمرو ان نطق وزهير بن حرب كلهم عند الكرائين قال زهير اتتني زهير بن علي فقال عددنا الزهرين عن سالين عن أبيه عن أبيه عليه الصلاة والسلام قال لا حسن إلا هتلتين والمغادر حسن إلا الغفة الغفة والتنافس الخير وتمني ما عند الغير من غير أن يتمنى زوالهم لا حسن إلا هتلتين والفصلتين فأمر رجلين آته الله القرآن هو يقوم بأنا الليل وأنا المهالي ورجل أنت الله مالا فهو ينظر أنه الليل وأنا المهالي قال حجدنا حرمالة من يحيان قال أخبرنا الله وقت أبو محمد قال أخبرنا يونس عن ابن الشياء قال أخبرنا سالب من عبد الله بن عمر عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسداء إلا بثلتين رسول أنت الله هذا الكتاب وقام بي أنا الليل وأنا النهار ورج لين أحدهم الله ماذا يعلن فصدق بي أنا الليل وأنا النهار أرضته لأ Señor الليل being bejeba من أعوذته نبـ شيba والله اختير ممن اسبب ابن ابن كل محمد خلصًا كذكرون إن اخالمِ آخ something الله محمد الله عائزي المох عبدالله محمد بمسلم الزوحي عبدالله محمد بلا اسماء عبدالله محمد بن نابل اسماء خمسة في طوقة واحدة أو متقاربة قال وحدث الله أبو بقر بن نبي سيبة قال وحدث الله وكيعه أبو الجراح أبو مليل الرؤاس عن إسماعيل عن طيس وقال وقال عبدالله وحفر وحدث الله من نويل قال حدثنا ابن ابي محمد بش قال حدثنا اسماعيل عن قيس قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد الا بالعين رجل اتوه مال ورطوا على ذلك البحر ورجل اتوه الله حكمه ويقضي بها ويعلمها قال حدثني سويد بن حرب قال حدثني عبد الله أحددني أبي عن ابن شهاد عن عامر ابن أفلا أن نبي عبد عبد الحاج تطيع عمر ابو اسفان وكان عمر ويستعمله على مكان فقال من ستعملت على أنوالي فقال من ابن, ابن أجزاء قال ومن ابن أجزاء قال مولا من مولينا قال من استخلافت علي المولا قال إنهم قارئ لإهداء إن بالله عزوه لك عالم بالقرارب قال عمر كما ان نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال ان الله يرفع في هذا الكتاب اقواما واضعا في الاخرين قال واحد عبد الله ابن عمرو رحمه الله الداوودي وابو قال قرنا عبيدان قال قرنا شعيب العامري فحدثني عالم من هذيل الليث اننا عبد عبد الحارث الجزائري لقي عمر من القطاب عثمان بمثل حديث الواغيب بن سعد عن السوري باب بياني أن القرآن على سبحة أحرق وبياني معناه قال حددنا يحلى بن ليس والتنميم النيسابوري أبو زكريا قال قررت على ذلك عن ابن عن عروة ابن الزبي العبد الرحمن بن عبد المطارق قال زمانة العمار بن الخطاب يقول زمانة الشعب بن الحكيم بن الهزان يقرأ صدق القرق على غير ما أقرأها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ لها فكدت أن أعجل عليها ثم أعملته حتى انصارا ثم لمبته لردائها فجئت به رسول الله فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا أكرأ صورة الله على غير ما أقرأتنيها أقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله أكرأ فقرأ التي سمعته يكرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا وزلت ثم قال لي اكرأت فقرأته فقال هكذا وزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما فيسترمي والصحيح أن الأحرف نلسخها ولم يبقى منها إلا أحرف الواحد والقراءات ثابتة التي يقرأ من الناس اليوم داخلك في هذا الحق داخلك في هذا الحق المتبقي فإن العمد عندنا هو النصحف الإمام الذي اتكبه وثمانه رضي الله عنه به إلى الأفاق والقراءات التي نقرأ بها كقراءة ورشد أو قراءة حفص العاصم أما إلى ذلك قراءة العاصم والقراءة الأخرى الثالثة كلها جهلة في حرف واحد ولا يتبقى بين ايدينا والا العلماء اختلفوا في تفسير على احوال كثيره ومعاني شديده مختلفه ولكن خلاصه هذا الباب ان الذي تبقى بين ايدينا هو حق الواحد ورب و السبب بان رضى ربهم ما سوى الحرب الذي بين يدينا نقشية من الخلاف الناس اختلاف القراء عندما يكتح البلدان ومصرق الأنصار وبدأ النزاع يكون الناس أنت تقرأ بحرف كذا وأنا أقرأ بحرف كذا وأنت مخطط لا أنا مصير يؤدي ذلك إلى الخلطة والنزاع والخلاف والريل والشكل في القرآن فرأى من المسلمين ان يلقى حرفا وحيدا بين الناس يدلون به القران وما سواه فقد قد الله سبحانه وتعالى في ساقه من العلم والتقدير فلا يطى الا حرف واحد بين قال وحدثني حمازه بن يحيى قال اخبرنا يونس قال اخبرني عن ابن شهاب قال أخبرني أولوك بن الزباين أن المسور أبنى مصرمت عبد الرحمن بن عقل قريب أخبره أنه ما سمع عمر بن الخطاب أقول سمع بن شاو بن حكيم أغفره في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفى الحديث بمذل وزاد فكرة أساوره في الصلاة فتصفى السورة حتى سلم قال هددنا أصحاب المرارين وعبد المعومين قال أخضرنا عبد الرزاق قال أخضرنا معمر عن سبي كريم على يده يونس أبي سناده قال حدثنا حظنا ابن يحيا قال أخضرنا ابن أهب قال أخضرنا يونس قال ابن شهامل قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن, عبد الله بن عدفة لابن عباس حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرام تبريب عليه السلام على حرف النه فراجع حظنا فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى سبع الأحرق قال ابن شهاب قال ابن شهاب فلغني الذي قسرت أحرق إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا الحراق يعني مثل الأمة وأقبل الأمة وأقبل ونحو ذلك لا يتعذب بالحلال والحرام وهذا أحد التفاثير في تفسير هذا الحديث الذي إذا قلنا إنه متشابه لما نبعد من الصور كما ذكر ذلك بعض العلم لأن العلمات تتنبوا في تفسير اختلافاً المتباينة ذكرها النار السيوطي كما بكتاب الإتقال ربما بلغت أربعين تفسيراً قال وحددناه عبد ابن عميد قال أخضرنا عبد المرزاق قال أخضرنا معمر عن سوري جاء الإسلام قال أحددني عن محمد ابن عبد الله ابن عميد قال أحددني أبي قال أحددني إسماعيل ابن عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن بليلا عن زديه عن أبي ابن جعب قال كنتم المسجد فدخل رجل يصلي فقراء لرأة أنكرتها عليها ثم دخل آخر وقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت إن هذا قرأ قراءة أنجر قراءة ودخل آخر وقرأ سوى قراءة صاحبه وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فحسن النبي عليه وسلم أنشأناه فسقط في نفسه من ولكن كنت بالجهدية فلما رأى رسول الله صلى الله ما قد أشيائي طرب في الصدر فطدت عرقا وكأنما انظر إلى الله عز وجل فرقا وقال لي يا أمي أرسل أرسل إليك أن نقرأ على حرف فرددت إليه أنهو من على أمتنا فرد إليك آمي اقرأوا على حقك فرضدت إلي أنهون على أمتي فرد إلي الثالثة اقرأوا على سمعة العروف فلك بكل ردت ردتك ها مسألة اسألنيها فقلت الله اللهم اخذ لأمتي اللهم اخذ لأمتي واخذت الثالثة اليوم يرغب إلي وخذت كلهم حتى إبراهيل صلى الله عليه وسلم والمراضي الشفاء المقام المحمول في عوصات القيامة قال حدثنا أبطر من أبي شايف حدثنا محمد بن بيش قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالب قال حدثني عبد الله بن أليس أنا عبد الرحمن بن أبي لي هو ينكع إنه كان جالسا في المسجد إذ دخل رجل فصلة فقرر قراءة واقتص الحديد يمثل حبيبي ابن مريم قال وحددنا ابو بكر بن شيخ فحدثنا ابن ضر عن شعبه اهدره عبد التناه بن متنه وابن الصاخ قال ابن متنه حدثنا محمد بن جعفر عن الحكم حكم نبي عتيه حكم نبي عتيه شيخ شعبه عن, شعب عن مغير بتاع النبي عليه الصلاه والسلام كان عند كان عند عضاء عضاء بني غفاء قال فأتهم جبريل عليه السلام فقال إن الله أمر أن تقرأ أمتك, أمتك القرآن على حرق فقال أسأل الله معفاك ومغفرةك وإن أمتي لا تدرك ثم ثانية فقال إن الله أمر أن تقرأ أمتك القرآن على أهرفين وقال أسأل الله عافاته وماغفرته إن أمتي لا تظ��ت ذلك ثم جاءه فقال إن الله أمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف فقال أسأل الله وماغفرته وإن أمتي لا تظلت ذلك ثم جاءه الضالب فقال إن الله أمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فإن فأيما حرقهم قرأوا عليه فقدت أصابوا قالوا حتى تناعوا بين الله معاه قال حتى تناعوا بين الله معاه قال حتى تناعوا قال حتى تناعوا شعور لهذا يسرى مثلهم الذي سمع منهم الشارع يغلون الشارع ويستردون أو سردن يسرعون فنهي الشخص أن يقرأ القرآن ويغضه كهد الشاش أن يفرد في الإسراع والإمطلاع إنما يقرأ كذبه وتماهن والرسل قال باوت في الإمطلاع واشتناب آذف به وهو الإفراد في السرعة وإباحة بسورتين فأكد في إيراك قال حدث أبو ابن أبي سير وابن نمير الجميع عن وكيع قال قال أبو غفر حدثنا وكيع عن أعش عن أبي وإن من أبو وإن ابن سلمة قال جاء رجل وقال له نديك ابن سنان عبد الله والمراد عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن ورد الله عبد الرحمن كيف خطر على الحرب؟ ألفاً تجدو أم يا أنت من ماء غير آس أو من ماء غير ياس قال وقال عبد الله وكل الكرآن تبع صيط غير آس يعني أنت ترد الكرآن كل واعتنال به أكداء جبير إلا هل قال إني لأفرع مبصر في رجع من صورة صديق محمد صلى الله عليه وسلم بالآهل المصر أو من سورة من يرات بالآهل على اختلاف من أين يبدأ قال إنه أقرأ المبصل بركعة وقرأ عبد الله هذا هد كهد الشعيد يعني كسرد مسرد نسرع في القراءة ولا تتمهد ولا تترسل على خلال سنة السنة أن يرثل شخص وأن يتلصف فكرة وأن يتمهل ويتضر قال هذل جهد الشعري إن أقوان يقرؤون القرآن لا يجاوز الدراغين ولكن إذا وقع في القلب فرسق فيه نفع إن أبلغ الصلاة المطوع والسجود إن العالم المضائر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بينهن صورتين في كل ركعة ثم قام عبد الله بتخذ عن خمد في إذره عن خمد النوقاص البيت أو النقعة ثم خرج وخر قد أخضرني بها قال ابن رميل في الوادي جاء رجل بني بديه إلى عبد الله ولم يقل مهيك من سنان الشيء من هذا الحديث أن الإنسان يقامل يصلي بالناس عليه أن يترسل بطرة وأن يلتل القرآن تبنيه ولا يسرع فيهده كهذا الشعب قالوا حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو معاوين عن الأعبشي عن أبي وائد قال جاء رجل إلى عبد الله فقال وقالوا لو نهيكم من سنان بمثل حديث وكيه غير أنه قال فجاع القمة ليدخل علينا فقلنا لهم سألوا عن المضايق الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها يقرأ بياه رفعات فدخل عليه وسأله ثم خرج علينا فقال عشرون صورة من المقصر في تأريف عبد الله يعني كما في مصطفى عبد الله بن مسعود ولا شك أن مصطفى عبد الله بن مسعود من الأحاد والأخراج وإلا المعتمد مصطفى الإمام الذي نسفه رحمن وأرسل به إلى الأفلاق يقول الشرق العولي أردت بكم يقول وأن طفوله الوالد عندما كان التطفل والتلقيق وما ورضا من غير ذلك في إطلاع المقرى في الساعة العمراء كانت من الأطفال قد زعبين هذه السورة العشرين في رواية المحبيثنا لأبيناه الرحمن والنازل في ركع واقتربت الساعة والحطة في ركع والطور والداريال في ركع والواقع والنور في ركع وسائل سائل والنازعات في ركع وإن المتوقفين عمسا في ركع والمدتر والمزدمي في ركع وهل ولا أقصر في ركع وعمر المرسلات في ركع والدخال وإذا الشمس تكورت في ركع وسمي منفصلا لاتصر الثوريين وكل باتصال بعضهم من بعض قالوا حتى تنار صاحب إبراهيم قال أكبر لعيسف ريونس قال حدثنا الأعوش في هذا الدستاذي بنعو حبيثين وقال إني لأعلك النظائر التي كان يتراه بإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نتيت برشعة عشرين صورة في عصر ركعة قال حدثنا الشيبان في القهرون قال حدثنا ماليون وماليون محمول هذا على صلاة من نايم صلى الله عليه وسلم قال عددنا شعبان بن فروق قال حدثنا مادئ بن ميمون قال عددنا واصل قال عن أبي واري قال غداول على عبد الله سعود يوم بعدما صلينا الغداء فسلمنا من باب فألنا لنا قال فمكتنا من بابي قنيتا قال فخرجت الزائر فقالت ألا تضطلون فدخلنا فإذا أتالس نشبهه وقال ما من عبد يدخله قد تقول لنا فقلنا لا الا ان ضرنا ان بعض البيت نائم ان بعض اهل بيته فالظنتم لاله ام عبد المضله قالوا هم افضل يسبح حتى ظنوا ان الشمس قد طلعت فقال الجاريه انظري هل طلعت قالت حتى الى ضنا الى الشمس تطلع هذا التاريخ كل هل طلعت ونظرت اذا هي قد طلعت فقل الحمد لله الذي اطال يوم هذا يعني امد لنا في اعمارنا واطال لنا في ايامنا نستعين من قلبه نحسنا قال ولم يلتف بنا الحمد لله الذي اطال لنا يومنا هذا ولن يقل لنا ببنو قال فغادر رجل الخضر طلقت المفصلة الغارحة كلها قال فطلع الله هذا هثا كهف الشعال هثا سريع سرعه في اقراء وسر في دون تذمر ولا تقلق هثا كهف الشعال اننا لقد سمعنا اقراء هبك المرضى التي كانت رفيق النبي وائل الاحرف والطرائق التي كان يقرأ بها الرسول الله صلى الله عليه وسلم 18 من المفصل قصورتين من الالف عامه كان النبي عليه الصلاه يقرأ المفصل كله ولكن كان يقرأ في العصر رجعات اللغائر والقواعد صورتين في كل رجعه من المفصل من ورد المفصل ذلك قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن منصور عن شبيب قال جاء رجل بني بجير يقال له نليك الرسالة الى عبد الله قال اني من للصلاة برجع وقال عبد الله هل كان ابن شعيب لقد علمت ان الذي كان يقرأ الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ من سورتين في ركعة كان النبي عليه السلام لأنه قرأ داخلين بالبطر والنساء والأمراض و هذا كان نابرا منه صلى الله سنة. ليس دائما على التبات والإستمرار لا كان النبي عليه السلام ينوع حسبنا شاطر عليه السلام قال حددنا محمد بن محنة بن بشار قال ابن محنة حددنا محمد بن جعفة قال حددنا شعبته عن عمر بن مره أنه سمع بوائي محدد أن رجلا جاء إلى مسعود فقال إني فردت أن أتصل الليلة كله يريع فقال عبد الله هذيك أنت الشعري فقال عبد الله فقد عرفه المضائف الذي كان رجل الله صلى الله عليه وسلم يقرون بينهن قال فذكر عشرين سورة من المقصدين سورتين سورتين في كل ركعة بما يتعلق بالقراءات قال حدثنا عبد, عبد الله بن يونس قال حدثنا زهيد قال حدثنا أبو الشحاب قال رأيك رجل سالك أسود بن يزيل. وهو يعني القرآن في المسجد وقال كيف فكروا هذه آية فهل من متكر أدالاً أم لا لن طبعاً في أول أرض لم يكن القرآن من قطب يكن من سمعت عبد الله بن سعود يقول سباب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول متكر دالاً متكر أي متذكر فهل من متكر؟ قال وحدهن محمد بن المدنى وابن بشان قال ابن المتنى حدثنا محمد من دعفة قال حدثنا عن أبي صحاب عن أسود أن أسود عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لكراه على الحرق فهذا من المتكر وحدثنا وقفل ابن أبي سيفر وأبو قريب الاعتباد في الكراءات المعتبرة على ثلاثة أمور أن يكون نواب رسم المصحب الإمام أن يكون نواب وجنة العربية الثالث أن يكون هذا الحرق مدواسر قال حدثنا أبو أخو ابن أبي سيد وأبو لأبي بكر قال حدثنا أبو معاوية عن أعمس عن إبراهيم عن القبر قال قد ابن الشام فأتان أبو وقد أبيكم أحد من يقرأ على, على قرأة عبد الله فقلت بلا عبد أنا قال فكيف سمعت أعبد الله يقرأ أبي دائم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلت وما خلق الذكر والنثى هذا سبعته يقول والليل إذا يغشى والذكر والنثى في طراء المعطورة السبعين في ما خلق الذكر والنثى في طراء عبد الله والذكر والنثى لكنها طراءة الحاديثية ليست متواترة إنما يستفاد في بركة السيرة فقال وآلو الله هكذا سمعت رسول الله, صلى الله عليه الصلاة يقرأ ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ وما خلق فلا أتابعه فقال رأى السمعين وما خلق الذكر والأنث فقال عبد الله بسعود والذكري والأنث قال وحدثنا أخوتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغير عن إرهيب قال أتى عقمة الشام فدخل مسكنا في صدقين ثم قام إلى حوطة فجلس بيه قال وفجأ رجل فعرفت فيه تحوشا قومي وهي قال وفجلس إلى جنب يعني يظهر تشغيل تشغيل يعني يبسو تشغيل ثم قال أطفر كما كان عبد الله يتراك وذكر بمثل الدين قال حددنا علي بن حجر السعلي قال حددنا إسماعيل بن إحراهي عن دهو النبي الشعبي عن عرقمة قال لطيك أبا ترزاك وقال لي أنت؟ من أنت كنتم لا للعراق قال من أهين كنتم لا لكوك قال هل تخر علي قرات عبد الله بن سعود قال تبتع قال فأقرأ, فأقرأ فأقرأ فقرأ. والليل اذا يغشى قال فقرأته والليل اذا يغشى والهادي اذا تجلى وجهك لي قال فضحك المقال كده سماك وصر رسول الله صلى الله عليه وسلم اقربا لكن كما قلت لكم هذه القراءات احاديث والعبر على القراءات الوردية السبعية التي نقرا منه. قال حدثنا محمد بن دخنه قال حدث عبد العلاء. قال حدثنا دعود عن عامر عن عالقبع قال أتيك للشار فلطيك أبو الغداء فذكروا في التحديث من, من أعليه باب الأوقات التي نوري عن الصلاة فيها فالحدثنا يحيب ليحيب فكما من هناك أوقات السنة فيها مطلق من بعد انتفاع الشمس إلى مبيد في الشمس ومن بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر ومن بعد صوت المرض إلى صوت أشياء ومن بعد صوت أشياء بالكشرة أربعة أوقات الصلاة فيها مطلقة السنن فيها مطلقة نصري ما تشاء فهناك أوقات في النهي عن الصلاة في المطلقة عن السنن المطلقة عن السنن المطلقة الناس يتعلمون هذه الأوقات الا الصلوات ودوات الاسباب يا صلوات استهلال صلاه حي المسجد صلاه سنه موقته سنه موق الصلاه ذات اسباب لما اسن في اوقات الكراهه اما الصلاه التي سنه مطلقه يقول اصدق الله اتي الركعتين بلا سبب قول يكره الصلاة أما الصلاة ذات الأسباب في فالأباس فيك أصلاة مستخار أو تحيي المسجد ولو دخلت قبيل المغيب المسجد وتريد أن تجلس ولو صليت ركعتين تحيي المسجد لأحرج عليك لأن الصلاة ذات الأسباب وهذا راهب من أقوال في أهل المسجد ويقول التي يدوه عن الصلاة دي. الحدثة لا يعمل نياحي قال على مالي محمد بن نياحي بن حبان الارض على أبي وريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى بعد العصر حتى ضوى الشمس أي الصلاة الذي يسنى مطلقا تسنم وتعطل بلا سبب حتى ضوى الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى ضوى الشمس إلا رجل لم يصلي سنة الفجر كاللاكبة فيقضيها مع رصلاة الفجر لا بأس ولم تضع الشمس فلا بأس قالوا حدث لا داود بن موشيد المعيل اسم معيل بن سالم جميعا عن موشيد قال داود حدث لا فشيد قال أخبرنا بنصوح عن قتال قال أخبرنا بعاني عن ابن عباسين قال سباك غير واحدين بالأصحاب وصل الله صلى الله عليه وسلم منهم هم المخضاء وكان أحبهم إليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعن الصلاة بعد الفجر حتى ضدوا الشمس وبعد العصر حتى طهدوا إلى الشمس قالوا حدثني إبن هارم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعب النحاة قالوا حدثني أبو غسل بسمعيد قال حدثنا عبد الأعلى انا هديغه سعيد الحاضر عند لدى اصحابي الشبابي انا اظل معهم ان شاء الله فراح حدثني ابي حضروا على قتاه ديال المساء ويرى ان في سعيد هشام بعد الصبح حتى تشروق الشمس قالوا حدثني حضره نور يا اخي اظل يا بالجواب اظل يجلس عند الشهاب اخبره اخبرني عطاك بيسيد أنهم يسمعون بسعيد القدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاته على صلاة العصر حتى تضع الشمس ولا صلاته على صلاة الفجر حتى تضع الشمس قال حددنا يا حم يحيى على مالك عن لاته ان يتعمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحبكم فيصل عند طبع الشمس ولا عند أرور All oh. right. All uh right. -huh. حدثنا قالوا حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن قال لا دميعا حدثنا نشام عن أبي عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحضر بصلافق طروع الشمس ولا ضمن آل فإن فضلع بقرني شيطة بين قرني شيطة وعند ذلك يسجل لأكفار قالوا حدثنا وفكرنا بشيطة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 أول شيء من بعد صباح الفاتح حتى طبع الشمس وعند أن الشمس حتى ترتفع هذا في وسط النهار عندما تتوسط الشمس وتكون في كابر السمس في هذا الوقت تسعر النهار فلا تسجد في هذا الوقت إلا يكون يوم الجمعة إلا أن يكون في يومي جمعة الوقت الرابع من بعد صوت العصر إلى مغيب الشمس وعند مغيب الشمس الوقت الخامس كم هي الآن أوقات خمسة أوقات مالي يفعل نهي الله أن يصوي في هذه الأوقات صلاة منافلة مطلقة علم الصلاح ذات الاسماء ان كان سنوا فلا باس بها كما هو راضي والله بالامام الشافعي رحمه الله تعالى ولا شركه بالغام يا ابن ابن سعد قال حدثنا قتيبة بن سعد قال حدثنا لي ابن علي لي ابن سعد ابو الحارث عن غير بن عائض الحضروبي عن ابن عن أبي تبيب الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بن محمد بن مقمص فقال إن هذه الصلاة عرضت علي عرضت على من كان تضيعوها فمن حاضب علي كان لو أجروا مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطمع الشاهد والشاهد من الجمهة قالوا حدثني زهير بن حم قالوا حدثنا يحمد بن إبراهيم قالوا حدثنا أبي عن ابن إسحارة قالوا حدثني يسير بن أبي حبيب عن خير بن عايم بن عن عبد الله بن مبير السراهيم وكان ثقة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة بن فاري. قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بمثله قال وحددنا يحيا قال عبد الله من وهو عن نوسى من عليه وعن أبيه قال سماعة عبادة عام الجهنين يقول ثلاث ساعات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا من صبع فيهن أو أن نقر فيهن مرزانا حين تطرع الشمس بازغة لأنها تطرع بين قبل الشيطان وحين يسبج ذا الفطار حتى تفتح وحين هو قائم الظليل حتى تميل الشمس وحين تضيق الشمس للغروب حتى تغرب الى جاي الوقتين الاخرين اللذين ذكرنا فصير مجموعها الى فقط خمسه يلي هذا الباب صلى ابو اسلام عمرو بن عبد والأخير بإذن الله الدرس المقبل في الإسماء المقبل في هذا اليوم إنساء الله في هذا المكان الطيب المبارك من جود عز وجود سبحانه الله وبرحمدك السلام لا إله إلا, إلا, إلا أن أستغفر فرحمه إليه